بَرِئَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نُرِجِّئُكُمْ أَنْمَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَذْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَاء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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاتقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 قُولُوا ان آمَنَّا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ فَأَذِنَكَ ۗ أُطِلَّ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم